فاستوّفِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا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 يتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غثورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما